استووا استووا أقيموا صفوحكم واعتدلوا الله أكبر الله أكبر, الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما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 الله لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لها أَوَجِهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَا سُوَفَ يَرْضَى اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الحمد لِلَّهِ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير